A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillahirrahmanirrahim A'udhu Billahi Minash Shaitan Bai yeah! al-ʿAzīm,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 Vaja Alnahara Marasha, Vaba Naina Faupakum Saba Rashida, Vaja Alnahara Siraja, سجّاجا لنخرج به حبّ ونبتة وجنّة الفاف إن يوم الفصل كان ميقاتا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 وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا دِهَاقًا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَوْوًا وَلَا كِذَابًا جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءً حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملاء فَإِكَ تُصَفَّرْ لَا يَتَكَلَّمُونَ لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إلَى رَبِّهِ مَا أَبَىٰ إِنَّا أَزَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا ja ume, ja ume, ja ume, ja ume, ja ume, ja ume, ja ja Vesmillai ruohoa, minä ruohoa, minä ruohoa, minä ruohoa, minä ruohoa, minä ruohoa, Yunazilu al-malaikat bi-roohi min amrihi 'ala min yshaa'u min 'ibadi. Al-azhiru annahu la ilahe 122. Kholق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون 123. Kholق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين لَكُم فِيهَا دِفْوٌ وَمَنَافِعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُم فِيهَا جَمَالُ الْحِينَةُ رِحُونَ وَحِينَةَ سَرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إلَى بَنَدِ الْلَّمْ تَكُونُ بَالِغِهِ إلَّا بِشِطْقِ الْأَفْسُ Inna Rabbakum la-raufur Rabbim, wal-chail wal-bi'yal wal-hamir li-tarqabuha wazina, wya'xluk ma la-ta'namun, wa'ala Allahi qasd al wa minha ولو شاء أَلْهَدَاكُمْ أجمعين هو الذي أنزل مِنَ السماء مَاءً لكم منه شراب ومنه شجر وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ ينبت بِهِ به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون.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 وَتَسْتَخْرِجُ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَالُ فُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُ مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَلِتَبْتَغُ مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ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 12. Afala tذكرون 13. وإن تعدوا نعمة الله لا تحسوها 14. إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون 124. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون 125. أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد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 وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوْلِيَلِ يَحْمِلُ أُوزَارَهُمْ كَامِلَتَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أُوزَارِ الَّذِينَ يُضْلِلُونَهُمْ بِوَيْرِ عَلِمٍ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 ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركاؤيا الذين كنتم تشقون أين شركاؤيا الذين كنتم تشقون فيهم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 Beleä inna loha alimum, bimehku tumta menuun. Fedehulu, ebbeä, ebbeä, ebbeä, فِيهَا ebbeä, ebbeä, ebbeä,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 Jäljellä on يَدْخُلُونَهَا joilla on joulun, joilla فِيهَا joulun, joilla on joulun, joilla Helledinä tätä on femumulmele, ikään tukkoi, binaya kunune senemunalaikum. Udehullujenne tabi me kunutum tarmelun. 114. يأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 115. فأصابهم سيئات ما عملوا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 نَحْنُ وَلَا آبَاءُنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الذين مِنْ قَبْلِهِمْ فهل على وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ sunen, enää, budulla, اللَّهَ joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, فِي الأرض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 بلاء وعدا عليه حقوا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين Inna قولنا لشيء ulluna li xeji idin له arodena huenna kuna ne huku, feja kun. Walla dina ħagja rufi li لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الَّذِينَ صَبَرُوا عَلَى رَبِّهِمْ يتوكلون. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إليهم. فاسألوا أَهْلَ الذكر إن كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنزَلناَ إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ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 119. أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم 110. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين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 يَخَافُونَ foo, noo, فَوْقِهِمْ boo, مَا boo, boo, boo, boo, boo, boo, boo, boo, boo, boo, boo, وَلَهُ مَا fissame, vati, vati, وَلَهُ vali, vali, vali, اللَّهِ vali, وَمَا بِكُم من نعمة فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضر فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ 12. Then, if you were to be discovered, if you were to be one of them, you voi لِمَا لَا joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى وَلَجَ وَجْهُ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ الشَّرَبِ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 ولو يآخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمة 124. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون 125. ويجعلون لله ما يكرهون 126. وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَمَرِكَ فَزَيَّنَ لَهُمْ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 124. وهدى ورحمة لقوم يؤمنون 125. والله أنزل من السماء ماء فأحيى به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون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 voi ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ khiduna, وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذلك لآية لقوم يَعْقِلُونَ وأوحى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شرام مختلف ألوانه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 ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ hufan, hufan, hufan, hufan, رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ hufan, عَلَى مَا مَلَكَتْ hufan, فَهُمْ فِيهِ سواء. 124. أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفده voi, Fadanta, huu, roisa, kua, kun minä kuin, niin minä kuin, niin minä kuin, niin minä kuin, niin minä kuin,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 voi marwaza, voi marwina, voi marwina, voi marwina, voi marwina, voi لَا يعلمون Welboroa bengalahu me senna أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ kemmureja, شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ kellunna, naa, naa, naa, naa, naa, Eli��은 on yleinen yliissa. fuhrman�uksen Kristallat السَّمَاوَاتِ Ylekin. وَمَا Qailin. Sule Phantom. Kuhu Qailin. andus on oman omanожista. Kukui Qailin. كُلِّ Qailin. Kukui 124. والله مِم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا 125. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون 126. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء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 جنود الأعام بيوتا، فاستخفونها يوم ضعلكم ويوم إقامتكم، ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها أثثوا ومتاعا إلى حين، والله جعل لكم من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 Fäjätä فإن vallauffa فَإِنَّمَا عَلَيْكَ likel, الْمُبِينُ يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ järvifone, 124. ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون 125. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا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 وَظَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَوُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدَنَاهُمْ زِدَنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ وَيَوْمَ نَبَعْثُ فِي كُلِّ مَتًّا شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَٰؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بَيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً 124. وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين 125. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى, وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون كَوْنْ يَعِذُقُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ ولا on kunu, بعد توكيدها وقد kunu, الله عليكم kunu, إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا kunu, نقضت kunu, من بعد قوة أن kunu, تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةً هِيَ أَرْبًا أَن تَكُونُوا أُمَّةً هِيَ أَرْبًا مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ ولا يبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمت واحدة ولكن Valaan kii, ubi lu, maija, shaa, ui, yahdi, maija, shaa, walaan tuossa, elun, naam, وَتَذُوقُ السُّوءَ بِمَا 5. 6. سَبِيلِ اللَّهِ 9. 10. عَظِيمٌ 11. 11. 12. اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هو خير لكم. إن عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم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 بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس مر عبك بالحق ليثبت الذين آمنوا ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسال الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسال عربي مبين Inna la dina la ju minuna bi aja tilla hina ja di him u la, la la hu ala hu madha bun adim, inna ma jafterilke la ju minuna bi aja tilla.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 ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم مستحب الحياة الدنيا على الآخرة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 Joo, metä ti, kullunna, fsi, tu, daddy, luo, ne fsi, jaa, ota uffa, ota uffa, kullunna, fsi, jaa, كانت آمنة مضمئنتي يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بألع الله الله لباس الجوع والخوف بما كانوا بما كانوا يصنعون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 ولا تقولوا لمن تصفق السلة كم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفترو لتفترو على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. Mätä on kualilu, alohoma, alohoma, alohoma, alohoma, alohoma, alohoma, alohoma, alohoma, alohoma, alohoma, alohoma, ثم إن ربك للذين عملوا الصوم بجهالة ثم تابوا ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحو وأصلحو إن ربك من بعد هال وفور إن إبراهيم كان أمّة قالت لله حليفة ولم يكن من المشركين شاكرا للنعمه إجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع منة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وَإِنَّ رَبَكَ لَا يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ أُدَاعُ إلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوَعْظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ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 Vaspit, وَمَا vama, إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا vama, فِي vama, vama, vama, vama, vama, vama, vama, vama,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 وآتوا اليتامى وَلَا ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا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 8. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة 9. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا 10. فكلوه هنيئا مريئا 11. ولا تؤتوا الصفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وَرَزْقُهُمْ فِيهَا وَكِسُوهُمْ وَقُولُ لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَبَتَلُ الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُ النِّكَاحُ فَإِنَّ أَنَاسٍ مِنْهُمْ رُشَدٌ فَدَفَعُوا إلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ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 فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيَقُلْ قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ السَّعِيرَ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنفيين فإن كن نساء فوق أثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلهن ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولدا فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْدَيْنُ أَيَعْبَاءُكُمْ وَأَبَنَاءُكُمْ لَا تَدَرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعَا فَرِضَةً مِنَ اللَّهِ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 وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِلَّا مَا يَكُونَ لَكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُصُونَ بِهَا أَوْ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 يوصا بها او دين غير مضر وصيه من الله والله عليم حليم تلك حدود الله وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وله عذاب مهيم والتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُم فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُمُ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُم سَبِيلًا وَالَّذَانِي يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا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 فَإِن كَرِهْتُمُ هُنَّ فَنَعْسَاءُ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا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 وَحَلَائِنَ وَأَبْنَائِكُمُ الَّذينَ مِن أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُ وَأَن تَجْمَعُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَد سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا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 فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعرض في محسنات غير مسافحات محسنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان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 لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن ترضون منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما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 إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم صيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا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 والتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أَطَعْنَكُمْ فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا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 الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله واعدنا للكافرين عذابا مهينا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 INNA ALLAHA LA YAZLIMU MITHQALA DHARRA TIN WA IN TAKHU HASANATAN YUD'AFIHA WA YU'TIMI LA DUNHU AJRAN AZIMA FAKAYFA IDHA JI'NA MIN KULLI UMMA TIN BISHAHIDIN WA JI'NA BIKA ALAHA SHAHIDA يومئذ يود الذين كفروا عصوا الرسول لو umei بهم ja ولا يكتمون الله حديثا يا ja الذين vie, لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا حتى تعلموا ما تقولون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 او لامستموا النساء فلم تجدوا ماء فلم تجدوا ماء فتيمنوا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا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 من الذين هادون يحرفون الكلم عم واقعيه ويقولون سمعنا وعصينا ويقولون سمعنا وعصينا وسمع غير مسمعين ورعنا ليم بألسنتهم وطعن في الدين.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 فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهِ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزاً حكيماً والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات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 فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوا كي يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانه وتوفيقه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 وَذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ انْفِرُوا جَمِيعًا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 وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى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 وَإِن تُصْبَحُهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِكَ وَالْكُلُّ مِنْ عِندِ اللَّهِ فَمَا لِهَا الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا مَا اصابك من حسنه فمن الله وما أَصَابَكَ من سيئه فمن نفسك وارسلناك للناس رسولا وكف الله شهيدا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 لا تكلف إلا نفسك وحريض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن نصيب منها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 إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو لا ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا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 ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم او جاءوكم حصرت صدورهم ان يقاتلواكم او يقاتلوا قومهم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 كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم, ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم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 وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَينِ مُتَتَابِعَينِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا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 يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا فتبينوا ولا تقولوا لمن القوا اليكم السلام لست مؤمنا تبغون عرض الحياه الدنيا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 ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمدعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة.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 إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ لِتَحْكُمَ بين النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا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 وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ بَتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا وَمَنْ يُشَاقِكِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُولِّهِ مَا تَوَلَّى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 وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا آلِهَةً إِن سَأَلْتَهُمْ إِلَّا يُنْشِئُهُمْ قَالُوا اللَّهُ وَلَكِن وقال لا أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولا أضلّنهم ولا أمن ينهم ولا أمرنهم آذان الأنعام فَلَا يُبَدَّلُ كُنَّا أَذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا آمِرًاهُمْ فَلْيُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَد خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ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 وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتاما بالقسطة وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليماً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 ولم تستطيعوا تعديل بين النساء ولو حرستم ولو حرستم فلا تميل كل الميل فتذرها كالمعلقه وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما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 يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين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 أيَبَتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةُ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ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 وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَدَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَذَيْنَ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ السَّبِيلَ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَى لَا يُرَاؤُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لا إله الا الله ولا إله الا الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا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 لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعاً عليماً إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا INNA ALLAZINA YAKFURUNA BILLAHI WA RUSULIHI WA YURIDOON AN YUFRIQO BAYNA ALLAHI WA RUSULIHI WA YURIDOON AN YUFRIQO BAYNA ALLAHI WA RUSULIHI WA YAQOULOON NU'MINU BI BA'DHIN WA NUKFIRU BI BA'DHIN WA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 يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، فقالوا، فقالوا أرنا الله جهرةً، فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. ثُمَّ تَخَذُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم دخل الباب سدده وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وقلنا لهم لا تعدوا فِي السبت وأخذنا منهم ميثاق غليظا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 فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوافيهم أجرهم فيوافيهم أجرهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفو واستكبروا فيعذبهم عذابا أليمه ولا يجدون لهم ولا يجدون لهم من 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 20. رَبِّكُمْ 21. 22. 22.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 إِنْ اِمْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكُ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدَهُ فَإِنْ كَانَتَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَ الثُلُثَانِ مِمَّا تَرَكُ وَإِنْ كَانُوا إخْوَةَ الرِّجَالِ وَنِسَاءٍ فَلِلْذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْسَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَظْلُمُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ